بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم We hebben het